أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم احصنين غير مسافقين فاستمتعتم تحته منهم فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تغضيتم به من بعد الفريضه إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَرِيضَةً مِّمَّا مَلَكَتْ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 مخْصناتٍ غير مسَافِ خاتُِ وَل مُتَّخِذاتِ أَخْدانَان فَإذاَا أُحص فَإِن تَيْنَ بِفاقِشَت فَغَلَْهِ نِصْف مَا غَلَمُخصنَاتِ مِنْ الغَذاابَ للِكَ لِمَنْ خشي الغَنَةَ مِن 119. وأن تصبروا خير لكم 110. والله غفور رحيم 111. يريد الله ليهين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم 112. والله عليم حكيم 113. والله يريد أن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 كريم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وما شاء الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقراكون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تقافون نشوذهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن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 اُرِيدُ اِصْلَاحًا وَوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَ عَمَاءَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى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 119. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 110. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا 111. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله 118. وكان الله بهم عليما 119. لَا الله لا يظلم مثقال ذره وإن تك حسنتا يضاعشها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَدُلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَىٰ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَيَقُولُونَ هَٰذَا أَثَرٌ بَلْ هُوَ اقْرَاءَةٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارُوا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ بِكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَا آمَن فَتَيَّمًا فَاتَّخَذْتُمُ صَعِيدًا قَبَلاً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الظلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ لَسَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيَن بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدين فَلَوْ أَنَّهُمْ قالوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها فَنَرُدَّهَا على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السب وكان أمر الله مفئولا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 بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُغْلَمُونَ فَتِيلاً أُولَئِكَ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِسْنَامٌ مُبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا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 وَأَنَّى يُلْعَنُ اللَّهُ فَلَا تَجِدُ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُقْتَلُونَ نَسَنْتَظِرُ أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ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 الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحطي الأنهار قالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظهلا ظليلا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَنِ يُبَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ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 فجُكَ يَحِْفُونَ بِالَّ إنِ أَرَدَنَ إِلَّا يِحسَنَ وَتَوْفِي قاء أُلائِكََّينَ يَعْلَمُ اللَّوب مَا فِي قُلوبِهِم فَأَعْرِم عَنْهُم وَعيُوهُم وَقُهُم فيِي آافُثِهِمْ قَوْل بَل غَاق وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا مَل وَرَبِّكَ لا يؤِنونَ خَتُ حَكموكَ فيمَا شَي بَنَسُ مَ لا يَجد سَُدَا يَج في فسِهِمْ حَريهمن خَضَيتَ وَيسَلّم تَسكمَا وَلَن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 وَإِذَا لَقَيْتَ الَّذِينَ آمَنُوا فَأَخْرِجْهُمْ مِنْ حَوْضِهِمْ وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارٌ وَإِذَا لَقَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاضْرِبْ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ كُلَّ ضَرْبٍ وَاكْفَهُمْ والشهداء والصالحين وحتن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما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 معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن انك لم تكن ليقولن انك ان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما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 لا يَجْمَعَنَّكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَاهْذُوهُمْ وَقَتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَينَكُمْ وَبَنَهُم مِثَاقُ أَجَاءُوكُم أَجَاءُوكُم حَصِ وََة صُدُورهُم أَ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُ قَمَهُم وَلَ شَ الله لَسََّطَهُم عَلَكُ فَلَقتَلُوكُم فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۖ تَتَّخِذُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يُؤْمِنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ۚ كلما رُدُّوا إلى الفتنة ألقسوا فيها فإن لم يعتذنوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقشتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا وما من قتل مؤمنا خطا فان تحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا أن يصدقوا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 نبو قالذا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا قريما يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا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 وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمن وكان الله غفورا رحيما إن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 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأكلوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا منهم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 فإذا قضيتم الصلاة فالكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اضمأناتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موكوتا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 ومن يكتب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة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 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين النار ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً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 فدونَ إَِّ شَيقونَ مريدَ عَنَهُ ال وَقَالَ لتَّخِذًا مِن عبَادكَ نَصبًَا مَفْرضَ وَلَأُبًِاَّهُم وَلَأمَنَّّهُم وَلَآوَّم فَلَ يُبَتِبُ ان اذن الانعام ولا امرنهم ولا امرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد قصر كسرانا مبين يرجعون ويمنين وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون منها محيصا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 واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتقل الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء لِلَّهِ وَيَفْتِيكُمْ فِيهِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَوْعِفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وإن امرأة خافت من بعلها نشوذا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح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 وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقُوا يُغْنِهِمُ اللَّهُ كلا مِن فَضْلِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ يُهْبِكُم أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآقَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ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 إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعجلوا وإن تلعوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنون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 إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا, ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا قشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عنده العزة فإن العزة لله جميعا وَقَدْنَ الزَّل عَلَيْكُم فِيكِتابابِ أَن إِذَا سَمِعْتُ آياتاتِ الَّه يُكفَر بِهَا وَيُسْتَهْزَوا بِهَا فَلَا تَقودُ مَغَهُمْ حتىَ يَقوب فَلَا تَغُودُ مَغَومْ حتىََّ يَغوب فِي حَدسٍ غيْرِهِ إكُمْ إذ مِسْلُكُم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 وَإِن كَانَ لِكافِرينَ نَصبُ قالَاوا أَلَمْ نَسْتَحوِزْ عَلَيكُمْ وَنَمْ نَعكُم مِنَمُؤْننين فَلَّهُ يَحثُ بَيْنَكُم يَوْومَ الْ القِيامَ وَلَْ يَجَعَلَ اللَّهُ للِكافِرينَ عَلَ المُؤننِينَ سَبِيلَ إن المنافقين يقادعون الله وهو قادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وَالَّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَٰهَ هُوَ وَمَن يُبْلِ لِلَّهِ فَلَن تَجِدَ لَهُ سبيلا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 مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا